سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما يزال كلامنا موصولا في كتاب الشفاء للقاضي عياض رحمه الله تعالى فيما يخص عناية القرآن الكريم بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما ورد من الصفات للرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم وفي غيره من الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل وقد ذكرنا في درس سابق أن القرآن الكريم هو أوتق مصدر للسيرة النبوية وأصح مرجع للحديث عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن الذي تحدث في القرآن الكريم هو الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وقد توقعنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله يعني عن الله سبحانه وتعالى في الكتب السابقة انه قال أهدي به بعد الضلاله يعني أنه يهدي بمن؟ يهدي بمحمد صلى الله عليه وسلم جعل محمدا صلى الله عليه وسلم هو الهادي إلى صراطه المستقيم فالنبي صلى الله عليه وسلم موصوفا في القرآن الكريم بالهادي وانك لا تهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ووصفه أبو بكر رضي الله تعالى بأنه هادي يهديني لما سأله أعرابي في, في طريق الهجرة قال من هذا يعني بدلا من أن يقول له هذا محمد رسول الله وقد يكون ذلك العربي من الأعداء فيدل على النبي صلى الله عليه وسلم ويفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم قال هادي يهديني ويقصد بذلك الهداية الربانية الهداية إلى الله سبحانه وتعالى وظن الأعرابي أن الهداية هي هداية الطريق هادني هدني يعني يدلني على الطريق والعرب معروفون بهذه القضية معروفون بأن الإنسان الذي لا يعرف الطريق في الصحراء يكتري هاديا يهديه يعني يأخذ إنسان آخر ويعطيه مقابلا فيدله على الطريق يعني يمشي به في الصحراء نحو الشرقيه أو الغربي أو الجنوب أو ما او ما الى ذلك فظن العربي ان النبي صلى الله عليه وسلم هو من هذا النوع اي الذين يعرفون ويسمونه الخريت الخريت هو العارف العارف بماذا بالطرق والمسالك خريت هو العارف من الطرق والمسالك فظن العربي ان النبي صلى الله عليه وسلم خريتا ولكن الله سبحانه وتعالى قال وانك لا تهدي الى صراط مستقيم هذه كلها مشكله تسمى هذه اللم لا تهدي كان أقولها مزروبه باش نفهم بأن المقصود بها ماذا؟ لام التوكيد ولا لام الابتداء التي تؤكد أن محمد صلى الله عليه إلى الله سبحانه وسلم وليست لا نفي ولا يعني باش ما تفهمني وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم وإنك لا تهدي لأن كان الآية أخرى إنك لا تهدي من أهديك نفي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء طيب إذن فكيف تجمع بين الآيتين؟ أو مرة يقول له إنك تهدي ومرة يقول انك لا تهدي ما معنى ذلك؟ قل علماء الهداية النوع المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق هي خلق القدرة على الطاعة في قلب الإنسان وهذا يملكه محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلق القدرة على الطاعة في قلب, في قلب الإنسان إنما أمر هذا ومرده إلى الله سبحانه وتعالى ولكن الهداية بمعنى الإرشاد وتلاوه القرآن والدلال على الله سبحانه وتعالى هذا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم بل ورثه النبي صلى الله عليه وسلم للعلماء من بعده للعلماء من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يهدون الى الله سبحانه وتعالى بالقران يهدون إلى الله سبحانه وتعالى بالسنه نعم إذا اهدي به بعد الضلاله وأعلم به بعد الجهاله يعلم الله عز وجل به الانس والجن والكائنات كلها بعد الجهاله بعد أن كان الناس يتخبطون في جاهلية جهلاء، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم معلما هو الذي بعث في لمبينا رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم يتلو عليهم آياته هذه وظيفة يزكيهم يعني يربيهم على مكارم الأخلاق هذه وظيفة ثانية ويعلمهم والتعليم وظيفة, وظيفة ثالثة وأرفع به بعد الخمالة رفع الله عز وجل به شأن العرب بعد أن كانوا يعني في خمول بعد أن كانوا في, في النسيان أو كادوا تعرفون أن البلاد العربية في, في إبان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مستولا عليها إما من طرف الفارس في الشرق وإما من طرف البيزنطيين في الشمال وإما في من طرف الأحباش في الجنوب وفي الغرب يعني في في, في ما يسمى هذا الشريط ديال البحر الاحمر الى, إلى اليمن وعادا وما الى ذلك يعني الأحباش هنا والفرس في الشرق في, في يعني في شرق السعوديه الان وهذه الامارات كلها اللي موجودة في الخليج تحت رحمه من تحت رحمه فارس يعني قطر الكويت العراق سلطنه عمان الامارات العربية كلها في ماذا تحت رحمه الافارس والدول يعني الشامية تحت رحمة البيزنطيين ولم يبق في جزيرة العرب مكان إيه يعني إيه مكان بعيد عن عن السعماري والسلاي الغيري إلا مكة إلا هذه البقعة التي أرادها الله عز وجل أن تكون حرمًا آمنًا والله سبحانه وتعالى يشير إلى هذا، يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى رحمة قريش من جوعين وأمنهم من خوفين وأن الله سبحانه وتعالى جعلهم في حرم آمين والناس يتختفون من من حولهم بمعنى أن الناس يعذبون ويقتلون من حولهم وهم آمنون أولم يرونا جعلنا لهم حراما آمنا ويتخطف الناس من حولهم فرفع الله عز وجل نهبه وحررهم من البيزنطيين. وحررهم من الفرس وحررهم من الحباش بفضل من وببعثه من ببعثه الرسول صلى الله عليه وسلم وفضل الرسول صلى الله عليه وسلم فأرفعوا به بعد الخمالة واسمي به بعد النكره سمي به يعني يعرفوا بعد النكره بدل كان الناس في نكرتين في تناكر يعرف الله عز وجل به يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا بدل, بدل التناكر بدل النكرة بدل توحش الأنس بدل النكرة التعارف وأكثر به بعد القلة كثر الله عز وجل به اهل الإيمان وأهل التوحيد بعد أن كانوا قلة قليلة وأغني به بعد العيلة اغناهم الله عز وجل بعد أن كانوا فقراء آتاهم الله عز وجل كنوز الدنيا كلها وأجمع به بعد الفرقة جمع الله به شمل الأمة بعد تفرقها وتشتتها وأؤلف به بين قلوب مختلفة كما قال الله سبحانه وتعالى واذكروا إذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا يقول المفسر بنعمته أي بنبيه ببعثة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول بإيمان بالإيمان به وبعضهم يقول بالإسلام على كل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذه القضية في غزوة في غزوة حنين لما غنم المسلمون مغانم كثيرة من من قبائل هوازين قبائل بني سعد بن بكر فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوزع هذه الغنائم على الفاتحين ولكن هذه المرة راعى النبي صلى الله عليه وسلم ظرفا طارئا في احوال الأمة وهو المؤلفة قلوبهم يعني أناس اسلموا لحينهم اسلموا في مكه وحنين جاءت بعد مكه بايام يعني مكه كانت فتح مكه كان في واحد وعشرين من رمضان وحنين كانت في ماذا كانت في شوال يعني بعد ايام كانت هذه الغزوه فكان بس صلى الله عليه وسلم يعطيه خصوصا اشرافهم يعني اشراف قريش اشراف الطائف اشراف الذين اسلموا كان بس صلى الله عليه وسلم يعطيهم امالا كثيرا فمنهم من مئة من اللي مئة مئة مئة منهم منهم عشرة منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم الله منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم معه معه, جاهدنا معه فلما فتح الله عليه مكة أعطى الغنائم لأهل مكة يعني كأنه صلى الله عليه وسلم يميل إلى قومه وفيه عاطبة أهله ولذلك منحهم هذا المال الكثير فبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستدعى سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه فقال له ما بلغني من قومك أنهم يقولون كيت وكيت قال نعم يا رسول الله هم يقولون ذلك وكان الصحابه صادقين ممكن شيء كده يقول له مرة ما قالوش نخبيه ونقوله كل شيء مزيان يعي. تخبيه تخبي العيب وتقوله كل شيء مزيان لا تقول لي كيف إلا كان شيء عيب تعالج إلا كان شيء مشكلة تعالج إلا كان شيء خطيب تصلح فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأين أنت أنت إليك أنه هم كي يقوله كيف في أنت واش من معهم ولا ضدهم قال أنا واحد من القومي ما يقرش شيء يقول انا أنا مزيان لا قدرش يقول لنا مزيان قال أنا واحد من قومي قال فجمع لي, لي, لي الأنصار عشان أتكلم معهم وما يدخل معهم أحد غيرهم فجمع سعد من عباد الأنصار رضي الله تعالى عنهم فاختلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم بوحد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما مقالة بلغتني عنكم يا معشر الأنصار بلغت أنكم قلتم كذا وكذا وكذا وكذا وقلتم إن الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى قوما ما تزال سيوفنا تقطر بذمائهم يعني السيوف ديالنا ما زالت تقتروا بذمائهم ومع ذلك اعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم مما العاد تخلو الإسلام وهو اعطاهم هذا المال الكثير قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي وهذا بيت القصيد ألم تكونوا ضلالاً فهذاكم على الأنصار على, على صلى الله عليه وسلم أجمل على الأخر؟ ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله به قالوا الفضل لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فبكوا ألم تكونوا متفرقين ومتحاربين فألف الله بين قلوبكم ب بي؟ وهذا بيت بعد عندما عندما الله عز وجل فأصبحتم من نعمته أي بنبيه إخوانا ألم تكونوا متفرقين متناحرين؟ فألف الله بين قلوبكم بي فكانت الأوس والخزرج يعني إخوانا متآلفين بعد أن كانوا متناحرين فماذا فماذا يكرر عليهم وهم يقولون الفضل لله ولرسوله وهم يبكون حتى خضلت لحاهم ببكائهم قلنا بسأسا ما شيبوا قلوا شي حاجة قالوا ما عندنا من قول الفضل لله ولرسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم ما تقولون قولوا الم تكون مكذبا فصدقناك الم تكون مطاردا فاويناك الم تكون قله فكثرناك فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم ايضا بفضلهم زالوا يقولون الفضل لله ولرسوله لا يردن ان يقول نعم كثرناك ولا نصرناك ولا أويناك هذه المفردات لا يردوها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بها اي يذكرهم بفضلهم ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أيرضيكم أن يرجع الناس بالشات والبعير وترجعون برسول الله إلى دياركم قالوا نعم يا رسول الله يرضينا ذلك قال لهم لكم ذلك المحيا محياكم والممات مماتكم يعيش معهم ويموت بنتهم ويتزفن في بلادهم المحيا محياكم والممات ماتكم. ثم زدنا بصلاة والسلام قال اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار وزدنا بصلاة عليهما هذه عليه وسلم التي ما تزال يعني ينهل من الأنصار رضي وأبناء الأنصار رضي الله تعالى عنهم جميعا يعني وأولف به بين قلوب مختلفة وأهواء متشتتة كان الناس على أهواء مختلفة فجمعهم الله سبحانه وتعالى على هوا واحد وهو ماذا هو اتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمم متفرقه بعد أن كانوا أمما متفرقه جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم أمة واحدة وأن هذه أمتكم أمة واحدة وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس أي جعل الله سبحانه وتعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس وفي حادث آخر أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفته في الثورات فقال عبدي أحمد عبدي أحمد المختار المختار بمعنى المنتخب المصطفى المجتبى المنتخب دول معنى المختار يعني اختاره الله سبحانه وتعالى من بين سائر خلقه وهذا الاصطفاء وهذا الاختيار يعني ماشي اختيار بحل الاختيار ديال الإنسان اختياره من علم واختيار من لا تخفى عليه خافية وقد اشر النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا في احاديث كثيره من من بين حديث حديث مسلم الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله اصطفى ادم واصطفى من من بني ادم العرب واصطفى من بني العرب كنانا واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فما زلت خيارا من خيار وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الاستيفاء يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان الله نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاختاره لنبوته بمعنى هذا ادى الاختيار الله سبحانه وتعالى لو كان في الناس من هو خير من محمد صلى الله عليه وسلم لا اختاره لهذه المهمه ولكنه لم يكن في القلوب قلبا أطهر ولا أصفى من قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لنبوته قال ثم نظر إلى قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه فعرفوا لهم فضلهم إنهم كانوا على الهدى المستقيم كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضى أحمد المختار مولده بمكة هذا كلامه كله يعني في الكتب السابقة مولده بمكة بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيولد لان هذا الكلام قيل في الكتب السابقة قبل أن يولد الرسول صلى الله عليه وسلم سيولد بمكة مولده بمكة ومهاجره بالمدينة هذه أمور محسومة قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدنيا محسوم أنه سيكون مولودا بمكة وأنه سيكون مهاجرا إلى مدى إلى المدينة هذا يقرأه الناس في توراتهم وفي وفي إنجيلهم وليرجع البعض البقايا لبقايا في هذه الكتب سيجد هذه الإشارات أن الله سبحانه وتعالى أشار إليها في في كتبهم ومهاجره بالمدينة أو قال طيبة المدينة أو طيبة أو يترى يعني أسمى لمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ومهاجره بالمدينة أو قال طيبة المدينة أو طيبة أو يترى يعني أسمى لمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في يثرب في, في الجاهليه فلما نزلها الرسول صلى الله عليه وسلم سماها باسماء سماها النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وسماها الرسول صلى الله عليه وسلم طيبه يعني تفاؤلا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بها اصاب اهلها الحمى اصاب المهاجرون الذين لم يالفوا الجو المناخ ديال المدينه اصابتهم الحمى فكانوا يمرضون فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله سبحانه وتعالى ان يحبب اليهم المدينة كحبهم مكة أو أكثر وأن ينقل حماها إلى الجحفة وأن يطيبها لهم وأن يطيبها لهم فطيبها الله سبحانه وتعالى فسميت طيبة سميت طيبة أو طابة يعني بجوجهم واردين وسميت أيضا المدينة دار الإيمان يعني أخذنا من قوله سبحانه وتعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان أي فتحوا ديارهم لأهل لأهل الإيمان كما تبوء الدار تبوء أمادا الإيمان وسميت كذلك بدار الهجرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إليها وسميت كذلك بذات الحرار لكثره الحرار أي ال أي الجمع والحرة هي كديه من من الحجارة السوداء كودية من الحجارة السوداء وكانت المدينة معروفة بهذا النوع من الكديات كوديا من حجار سوداء كانت حرة واقم في الشرق وحرت لوا في, في الغرب وهناك حرار أخرى وقد ورد في الكتب السابقة أردن ذات حرار أردن ذات أن مهاجره أردن ذات نخلين وحرار كما جاء في قصة في قصة إسلام سلمان رضي الله تعالى عنه أردن سلمان الفارسي عاش أكثر من 120 وعشرين سنة وبعض الكتب تقول بعض المراجع التاريخية تقول إنه عاشها 220 سنة نصفها في الجاهلية ونصفها في الإسلام وكان هذا الرجل ابن دهقان يعني ابن رجل له بال في فارس وكان أبوه يوقز نارا فكان هذا الولد هو المكلف بماذا؟ المكلف بتغذية هذه النار حتى لا, حتى لا تخمود وحتى لا تنطفي وكان هذا الولد أحب الناس إلى, إلى أبيه فكان دائما يحيطه بعناية و. لا يقبل احد أن يتصل به حتى لا يفسد عليه عقيدته ما هي العقيدة التي يخذ عليها عبادة النار عبادة الأوتان قال فبينما هو ذات يوم أبوه كانت له ضيعة كانت له شي ضيعة شي بستان فكان أبوه ذات يوم مشغولا عن الضيعه فبعث الولد في مكانه قال انظر للضيعة ما الذي حدث فيها فخرج الولد ومر في طريقه إلى تلك الضيعة مر على كنيسة للنصارى في العراق مر على كنيسة للنصارى فدخل عندهم واستمع إليهم واستمع إلى تراتيلهم وإلى ما كانوا يقرؤون ويتلون في كنائسهم فحبب إليه ذلك ودخل في قلبه فقال لهم أين يوجد أصل هذا الدين قالوا له في الشام يعني لو أريد التعلم هذا الدين ستمشي للشام جاء في قال له ملاجه شي وفد من الشام وغادي رجع للشام أخبروني به حتى الحق بالشام الولد دياله لما جاء إليه في المساء بعد أن اتعبه الطلب وذكر قلب عليه في كل مكان جاء إليه فقال أين كنت قال كنت عند اناس يقولون كيت وكيت وكيت فإذا فعندهم دين خير قال له لا بل دين آبائك وأجدادك خير من خير من ذلك الدين فجعله في قيود يعني قيدان بعد أيام جاءت قافلة من الشام فوعلم بذلك ورحل معها فذهب إلى الأسقف ديال الشام يقرأ عليه فوجده من أشد الناس طمعا من أشد الناس طمع لأنه سأله من هو خير من هذه البلاد قال له الأسقف الأسقف دي فذهب إليه قال أريد أن أخدمك وأتعلم منك قال نعم مرحبا فكان هذا الأسقف كما ورد في طبقات بن سعد وغيرها فكان هذا الأسقف يوصي الناس بالطبرعات والصدقات والزكوات ويجمعها ويدخلها لنفسه ولا على الفقراء والمساكين قال فمقته هذا الرجل مقته سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه فلما مات قال لأصحابه لا تدفنوا هذا الرجل إنه رجل سوء قال هو ما يدريك أنه رجل سوء قال انه يوصيكم بالصدقه والزكوات وهو يجمعها ويتخره لنفسه ولا يعطيها للفقراء والمساكين قالوا له ما دليلك على ذلك قال ادلكم عليه فدلهم على سبع قلال من من الذهب والفضه سبع قلال ماشي يقول له واحدة يقول له هي القدره القدره ديال ديال الفخار كيحط فيها هذاك الخير فأخرجوا تلك القلال وفرقوها ولم يدفنوا هذا الرجل بل صلبوه وعلقوه ليكون عبرة فذهب إلى رجل آخر بعده الذي عين أسقفاً للكنيسة بعده ذهب إليه وخدمه قال فكان رجل رأى رجلا صالحا فلما أشرف على الموت قال له أوصني إلى من أذهب فإن هذه الأرض لم يبق فيها إنسان صالح غيرك وأنت مشرف على الموت فقال له لا يكون لا ليس في الدنيا أحد على ما نحن عليه إلا رجل في الموصل يعني من الشام غدي سفته ليش؟ الموصل في العراق فذهب إلى ذلك الرجل وخدمه حتى أشرف على الموت فقال أوصيني فاوصاه برجل آخر في واسط في العراق أيضا فذهب إليه فخدمه يعني شوف عمر طويل وهو يتنقل بين أسقفين إلى أسقفين إلى اسقف لا اسقف لا اسقف فلما وصل إلى ذاك اللي فواسط وأشرف على الموت أيضا قال لا أوصيني قال لم يبق في هذه الدنيا أحد على ما نحن عليه ولكن هذا زمان أضل زمان نبي فيه سيبعث في أرض ذات أرض ذات نخل وحرار يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة وبين كتفيه خاتم وبين كتفيه خاتم النبوة فإن استطعت أن تصل إليه ففعل قال فبقيت هذه الوصية في نفسه لما دفن ذلك الرجل بدا يبحث عن الطريق إلى هذه الأرض ذات نقلين وحرار فإذا بجماعة من اليهود يريدون أن يذهبوا إلى خيبر وإلى المدينة قال فكنت فقلت لهم هل أنتم تصاحبونني إلى هذه الأرض التي تريدونها وأعطيكم كل ما أملك من المال فقالوا له نعم فاعطاهم كل ما يملك فلما وصلوا إلى خيبر ظلموه وقالوا له أنت عبدنا لا تتكلم ولو بكلمة واحدة نفعل فيك ما نريد قال رايت خيبر فظننت أنها أن المكان, المكان الموصوف لأنها أيضا ذات نقل وحرار قال فذهبت بي القافلة يعني ذهب بهؤلاء إلى المدينه فلما وصلوا الى المدينه باعوه هناك اليهود من من اليهود هناك فاذا بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد بعث في مكه وهاجر الى الى المدينه وسمع به سلمان رضي الله تعالى عنه وارضاه فجاء اليه واعلن اسلامه بعد ان اختبر الوصيه اختبر ماذا هل هي كل هل هي كل فقبل النبي صلى وسلم هديته واكل منها واكل معه الصحابه وقال في الصدقاء تقبلها الله وأعطاه عليه الصحاب ولم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم وكان يطوف وهي باش يشوف هذه الخاتم بالنبوة بين كتفين الرسول صلى الله عليه وسلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ففعل هكذا بحل محيذ توبع للكتف فرأى الخاتم النبوة فقبلها نفس الحل المالك فقص علىه القصة من بدايتها إلى نهايتها وأن اليهودي ظلمه قال النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يعتقك فطلب منه أن يعتقه فقال له كيف يكون لك العتق إلا بعد كذا وكذا فاشترط اشترط للعتق أربعين أوقية من الذهب ومئتين نخلة يغرزها ويسقيها ويتعاهد حتى تثمر فإذا أطمرت يكون حرا في سبيل الله النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وظهرت في ذلك معجزة النبي صلى الله عليه وسلم فحمل النخل في عام في عام واحدين المقصود عندنا أن مهاجره بالمدينة كان ساقفة يعرفونه كان الأحبار والرهبان يقرؤون أن مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم المكان الذي سيهاجر إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو المدينة وهم يعرفون ذلك امته الحمادون أي من بين الأوصاف الواردة في الكتب السابقة أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الحمادون أي كثير المدح على كل حال يمدحون يحمدون الله عز وجل ويسنون عليه في جميع احوالهم هل نحن كذلك اي والهبه نعم مشكتا الحمد لله عز وجل على كل حال نغرب بعض إذا اذا كان الانسان بخير يقول الحمد لله واذا مسه الشر يقول ان لي هذا لماذا الله سبحانه وتعالى أصابني الم يجد من الناس من يصيب بهذا الداء لا يا اخي احمد الله عز وجل على كل على كل حال فإذا مسك الله عز وجل بضر في جانب معين فانظر الجوانب المتعدده التي انت فيها بخير وعلى خير فما دام الانسان لم يصب في دينه فهو بخير اذا اصيب في ماله كان له ذلك كفاره اذا اصيب في صحته كان له ذلك كفاره اذا اصيب في ابنائه كان له ذلك كفاره ولكنه اذا اصيب في دينه كانت هي كانت هي الحالقه اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا في أي شيء جاءت فيه هانت لماذا لأنها تكفر واجعل الإنسان إذا تحمل وصبر تجعله في صف من؟ في صف الصابرين في صف الذين يوتون أجرهم بغير حساب بينما إذا جاءت المصيبة في الدين يعني خسر الإنسان دنياه وآخرته والعياذ بالله ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير يطمان به وان اصابته فتنه انقلب على وجهي خثير الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين والعياذ بالله اذن امته الحماد على ماذا يدل هذا يدل على انه لم يرد فقط في الكتب السابقه اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم بل ايضا أوصاف امته يحتاج في الكتب السابقه وخصوصا الصحابه رضي الله تعالى عنه. الذين قال الله عز وجل في شأنهم مثلهم في التوراة والإنجيل نعم قبل منها محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من تر السجود ذلك مثلهم فين في التوراة ومثلهم في الجيل هو جيد ومثلهم في النجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ استوى على سوقه يعجب الزراع يغض بهم الكفار معنى آذره عدد بعضه بعضا بمعنى أن الصحابة لما التفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك هيبة لهذا الدين وكان ذلك قوة لهذا الدين كما قال الله عز وجل في بعض التفاسير يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين كان واحد تفسير حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين اي الله ناصروك وايضا من اتبعك من المؤمنين ناصروك ينصرونك مع التفسير اخرى تقول حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله فيكون خبر ديال ومن اتبعك من المؤمنين محذوف تطيره حسبهم يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله أيضا كافهم الله سبحانه وتعالى ولكن تفسير الأخو يقول يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي الله ناصرك ومن اتبعك من المؤمنين كذلك أنصارك يعني يعجب الزر ليغيض بهم الكفار ليغيض بهم الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين جمعهم حول النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي فعل بهم غاض بهم الكفار ولذلك اذا رجعنا للسيره غنقى مثلا ان المشركين كلما نظروا الى النبي صلى الله عليه وسلم وعلاقته باصحابه زادت زاد خوفهم وزادت الهيبه في قلوبهم هيبه الرسول صلى الله عليه وسلم وهيبه اصحابه في قلوبهم كان عروه بن مسعود الثقفي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه من اجل ان يفاوضه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وحوله الصحابه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا ويتناثر الماء في جسد النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتقاتل عليه الصحابة كل واحد منهم يريد أن يمس من ماء وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويمسح به ويدلك به داته وما تسقط نخامة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيك في أحدهم ويدلك به داته لأن كانت كما قالته محرام بنت ملحان كانت اطيب الطيب لما كان بس ينام عند أم حرام أم حرام في الغار في سيلع جبل سلع لما كانوا يحفرون خندق نام عندها فاذا بالعرق يسيل من الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت تجمعه في قارورة ماذا تفعلين؟ قال لا تجمعه يا رسول الله لأنه اطيب الطيب أطيب الطيب فرجع عروة وبالقصد أن عروة بن مسعود رجع إلى قريش فقال لهم ارى ان سوف هذا الرجل فوالله ان حوله رجالا لا يمكن ان يسلموه وفيهم عين تطرف بمعنى انهم يحبونه حبا حبا جما بحيث ان لا تسقط نخامته او نخامته صلى الله عليه وسلم الا فيك في احدهم وهم يتقاتلون على وضوئه اي على الماء الذي يتوضا به الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فكان هؤلاء يعني كما قال القران الكريم فأعزره فاستغلظه في فاستوى على سوقه يعجب الظراء ليغيظ به الكفار إذا أمته وصل الله عليه وسلم الحمازون على كل حال وقال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل شوف هذا الأسلوب عند قاضي عياذ رحمه الله تعالى يعني جاء بالنصوص في الكتب السابقة ثم جاء بالنصوص في القرآن الكريم النصوص التي تؤكد ما في الكتب السابقة لعلك تقول له إن الحديث الذي سقته من قبل ضعيف الاسناد مثلا أو أنه ورد في كتاب يعني في كذا وكذا فقال لك إذا لم تصدق بهذا فاصدق بهذا من حيث الترسيب أو أن تلك الكتب هي التي تحدث عن الرسول اولا فقدمها ثم تنى بماذا ثم تنى بالقرآن الكريم بحديث القرآن الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤكد لما جاء في الكتب السابقة الذي يجدونه مكتوبا عندهم وشو ممكنش يوعده يجد بهذه إلا من ليس في قلبه اسقالة زرات من من إيمان شو يقول لك مثلا هذه اللولانية وهاجروا بالمدينة طيبة أمته الحمادون هذي سنده ضعيف يمكن يقول لك بحركة قلوا هذه التي بعدها الذين يتبعون الرسول النبياء شوف الأوصاف الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل من أوصافه في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم الإصر هو ما يتقل على الهنسان هو المشاق التي أنيطت به والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذرواه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقال تعالى في آية أخرى فبما رحمة من الله لنت لهم مما ورد في القرآن الكريم في اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم انه موصوف باللين فبما رحمه من الله تعالى اي فبرحمته هذيك ميم اش ما هذيك ما نعم سيره سيره وتجتني بها صحيحان تقول في حرف من القران زائد تفي لأن تسبق كذا للاذهان وهو على القرآن دو استحاله يعني أنه يستحيل في القرآن الكريم ان يكون في حرف زائد ولذلك لو قال مثلا شيء واحد زائدة من الناحيه الإعرابية وفي غير القرآن الكريم يقول زائدة لماذا؟ لأنها لم تؤثر فيما بين حرف الجر والمجرور فبرحمة الباجار ورحمتين مجرور ولكنه لما جاءت هذه الميم فصلت بينهما بدون تأثير فتعتبر زعيدة ولكن القران الكريم ليس فيه شيء زائد معنى ذلك صلة للتوكيد يعني ان تؤكدوا ولذلك بعض المفسرين قالوا فبشيء الذي هو رحمة لانت يقولون هي نكيرة موصوفة بالرحمة والتنكير من أجل ماذا؟ من أجل التعظيم أي فبرحمة عظيمة لا يعلم قدرها ولا يعلم عظمتها ونهايتها إلا الله سبحانه وتعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين هذه الرحمه كيف كيف ذكر رحمه منكاره حيث لا يعلم قيمتها وقدرها ومقدارها الا خالقها سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر قال سمرقندي ذكرهم الله تعالى منته أنه جعل رسوله صلى الله عليه وسلم رحيما بالمؤمنين رؤوفا لينا الجانب ولو كان فضا خشيا في القول لتفرق حوله. حوله كان النبي صلى الله عليه وسلم على غير هذه الأخلاق لتفرق الناس من حوله ولكن جعله الله سمحا سهلا طلقا برا لطيفا هكذا قاله الضحاك هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سهلا سمحا طلقا برا لطيفة صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا يدركه شكون شكون اللي غيدرك هذا يدرك اعدائه قبل ماذا قبل احبائه واودائه واقربائه يعني اعدائه الذين يظنون انه صلى الله عليه وسلم لو لو يعني استحكم منهم او لو القى عليهم القبضه مثلا لفعل بهم وفعل فيذا بهم يجدون الرسول صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما هينا لينا ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد لو الله توابا رحيما ولهذا كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه لما كان شاعرا كعب بن زهير هذا ولد شكون ولد زهير بن ابي سلمى الشاعر المعروف صاحب من ومن اشعر العربي يقول عمر من قال من من ومن وكان ولده ايضا بل ولداه شاعرين بجيرا وكعب فكان بجيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم اسلم وكان كعب يذم النبي صلى الله عليه وسلم بشعره وكان الشعر في ذلك الزمان احد من السنان كان لسان حد من ماذا حد من السنان ولانه ينهش اعراض المسلمين او المسلمات بشعره فاهدر النبي صلى الله عليه ذمه في فتح مكه النبي صلى الله عليه وسلم من دخل قال من دخل زار أبي سوفيا فهو آمن ومن دخل بيته وغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن إلا فلان فلان وفلان اقتلوهم ولو تعالقوا بأساره الكعبة من بينهم كعب بن زهير فمنهم من استشفع بزوجته زوجته كلمة بن أبي جهل ومنهم من استشفع بأخيه كل واحد كعب هذا استشفع بأخيه بجير قال له لا أغني عنك من الله شيئا واستشفع بآخرين فقال له لا أغني عنك من الله شيئا ضبر رأسك حتى واحد ما يقدر يشفع له. ماذا فعل علم ما أن النبي صلى الله عليه وسلم لو خالص إليه قبل أن ينظر إليه أحد الصحابة لعف عنه فكانوا فكان يقولون له أنت مقصول لا محال النبي صلى الله عليه وسلم هذا رضمك فقال لهم كل ابن انت و طالت سلامته كل ابن انت و طالت سلامته يوما على الاله الحذبه محمول انتم تعيدونني بالموت الموت الجيجه كيف ما بغى يكون يكون ثم جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء اليه بهذه القصيده هذه القصيدة اللي هي بنت سعاد فقالي اليوم متبولو متيمن ترها لم في ذاك بولو وما سعاد غاد اس البين اذ الا غن غاد الطرف مكحوله فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الصبح اي في وقت الناس حتى يشوفوا شي واحد في الزنقه قام غاديش يعرفوا حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قالنا السلام عليكم في صلاه في صلاه الصبح وقف كعب ديك الساعه غير شي واحد يقتلو الا باذن من النبي صلى الله عليه وسلم اللي بين باذن النبي صلى الله عليه وسلم فقرا عليه هذه القصيده التي من بين انبئ ان رسول الله اوعدني والعفو عند رسول الله ماموله انبئت ان رسول الله اوعدني والعفو عند رسول الله ماموله فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تحرك اهتز كتب النبي صلى الله عليه وسلم لانه وصفه بما فيه وصفه بانه صاحب العفو وصاحب ماذا وصاحب المعذره قبول المعذره انبئت ان رسول الله اوعدني والعفو عند رسول الله ماموله فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم رداءه قال ان الرسول لسيف يصدا به, به مهند من سيوف الهند مسلول قلنا بل من سيوف الله خليني ما تمدنيش الهند لان العرف يقول سيوف الهند هي اجود اجواد السيوف في ذلك الزمان قال ان الرسول لسيف يصدا به مهند من سيوف الهند مسلول المهند نسبه الى الهند فقلنا استاذ قل ان الرسول لا نور ماشي يصدأ به مهنز من سيوف الله مسلول فسحح له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شيء عندنا أنبئت أن, أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وتجاوز عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطاء لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا قال أبو الحسن القابسي الفقيه اللي تكلمنا عليه في واحد الحصان الفقير التونسي يعني المغاربي ابان الله فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفضل امته بهذه الايه الله عز وجل بين فضل الرسول صلى الله عليه وسلم وفضل الامه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الايه وكذلك جعلناكم امه وسط اي عدولا خيارا وكذلك جعلناكم امه وسط اين تتجلى هذه العداله وهذا الخيار يتجلى في كونكم شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يزكينا نحن نشهد للانبياء السابقين بانهم بلغوا ونشهد على اقوامهم بانهم كذابوا والنبي صلى الله عليه وسلم يزكينا ويقول صدق هؤلاء اي صدقت امتي فيما زعمت وكذلك في قوله تعالى وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس في سورة الحج وكذلك قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجنابك على هؤلاء شهيدا الايه في سورة النساء وقد وقعت قصة لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآية هو أنه استقرأه القرآن قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ عليه فقال عبد الله بن مسعود يا رسول الله اقرا عليك وعليك انزل قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم احب ان اسمع من غيري احب ان اسمع من غيري النبي صلى الله عليه وسلم يعلم امته التواضع يعلم امته ان ياخذ الفاضل من ماذا من المفضول ان ياخذ الكبير من من الصغير اذا كان الناس ياخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يستمع لهم ايضا وياخذ عنهم وسبحان الله عظيم القران العظيم يكون اشد تاثيرا اذا استمعت اليه لا اذا تلوته نعم اذا قراته وقراته بتدبر وتمعن يكون له تاثير ولكن لو سمعته من لسان صادق وقلب مخلص لله سبحانه وتعالى فسيكون له تاثير أيما ايما تاثير فقرا لي سوره النساء فلما بلغ قوله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال له حسبك ان يكفيك من القراء قال فنظرت اليه فيداعينه تذرفان وشاف النبي صلى الله عليه وسلم يبكي يبكي ما الذي يبكي النبي صلى الله عليه وسلم يبكي صلى الله عليه وسلم ما هي الشهاده التي يعني سيعطيها علينا هي الشهادة التي سيقول سيشهد بها لنا أو علينا هل يرضى محمد صلى الله عليه وسلم أن يدخل واحد منا النار؟ أبدا لا وهل يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد لواحد مننا بأنه بدل وغير؟ أبدا لا ولكن فلماذا نحن لا نسعى في هذا في هذا الطريق لا نسعى في أن نكون كما تقول بالدرجة نحمر لجهد الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عندما يكون لنا شهيدا يقول هذا الأمة دي لكلها مزيان كله بخير وعلى خير. هذا الذي يبكي ما هو الموقف الذي يقفه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ترد امته عليه الحوضة فيداد منها أناس كما يداد الإبل عن حياضها كما كيدفع الناس الإبل الناس في الباديه البادية ملك يسقيه هذا ذي الفلان وهذا ذي الفلان وهذا ذي الفلان اللي عنده يسقي كيد كيدير كيرد ما يداد الإبل عن ماذا عن المورد عن مورد المياه. قال فيداد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيقول, فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم أصيحا بي إنهم أصيحا بي فتقول له الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك إنهم غيروا وبدلوا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بنوع من الحزن والقلق سحقا سحقا سحقا يعني أن, أن من لم يأتي على هذه الطريق سحقا سحقا بمعنى ابعده الله ابعده الله ابعده الله اترضى ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حقك ابعده الله اقربني الله واياكم الى رسوله صلى الله عليه وسلم وجعلني واياكم من الوالدين على حوضه صلى الله عليه وسلم هذا ما يبكي وقد قلنا في دروس سابقه ان الرسول صلى الله عليه وسلم يهتم اشد ما يهتم بامته في قوله تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لأرضى وواحد من أمتي في النار في قيام الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية واحدة يرددها آية واحدة إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ثم يعيدها إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت ثم يعيدها إن تعدي من الضمير يعود الى من إلى الأمة والكلام لعيسى عليه الصلاة والسلام الكلام ديال سيدنا عيسى ورد في سورتي المائده ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تمثل به في اللغه العربية التمثل عندما تاخذ كلام الغير وتنزله على على حالك وعلى, وعلى قومك مثلا ان تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يردد هذه الايه ويبكي حتى طلع الفجر رحمه بمن رحمه بامته صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا ومعنى هذه الآية وكما هديناكم فكذلك خصصناكم فضلناكم بأن جعلناكم أمة خيارا عدولا لتشهدوا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام على أممهم ويشهدوا أو ويشهد لكم الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدق قيل إن الله جل جلاله إذا سأل الأنبياء هل بلغتم فيقولون نعم فتقول اممهم ما جاءنا من بشير وهادقي ماشي صيغه صيغ ديال التمرد هذا ورد في صحيح البخاري قيل من فتقول اممهم ما جاءنا من بشير ولا ولا نذير يعني ما في حد يدعون اليك فتشهد امه محمد صلى الله عليه وسلم للانبياء ويزكيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقيل معنى الايه انكم حجه على من خالفكم والرسول صلى الله عليه وسلم حجه عليكم نحن حجه على من خالفنا ورسول صلى الله عليه وسلم حجه علينا بمعنى ان حتى واحد ما يقدرش يفلت يقول بعد بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاءنا من بشير ولا نذير لان الله سبحانه وتعالى بعث الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وممكن شي واحد يلقى حجه بعد بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم بانه ما جاءه من بشير والأهل. فكذلك الأقوام السابقة يعني ما يمكنش تكون عندهم شيء حجه بعدما جئ أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي ستشهد بأنهم قد بلغوا وقد جاءتهم الرسل تثراء وجاءتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جماً غفيراً كما قال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم الوقت يداهمنا نكسب بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يجعلنا في مستوى هذه الشهدة التي حملنا الله عز وجل اياها وأن يجعلنا وإياكم منارات الهداية يهدي الله عز وجل بنا أناسا من غيرنا أي من الأمم الأخرى صلى الله عليه وسلم, وسلم أن نكون قدوه لهم في الخير نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله كما قال الله عز وجل كنتم خير أمة اخرجت للناس تامرون بالمعروف